Quran أبسوتَّ أن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 اِذَا شَاءَ أَنْشَرَ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ كَنَا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنظُرِ الْإِنْسَانُ إلى طَعَامِهِ أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصال فإذا جاءت الصخر يوم يفر المرء من نخيه يَوْمَ يفر المرء من نخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنه فإذا جاءت الصخر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه بكل يوم إذ كل أمر إِن منهم يوم إذ يَشَأن بِكُلِّ أمر إِن منهم يوم إذ باحكة مستبشرة ووجوه يومئذ مسفرة باحكة مستبشرة ووجوه يومئذهم ووجوه يومئذ عليها غضرة ووجوه يومئذ عليها غضرة ترهاقها قترا هنا. كهم الكفرة الفجر.